بسم الله الرحمن الرحيم alif la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 وَهُو الذي خلَلَقَ السنواتِ والأَضَ فيِي سَِّةِ أيامِ وَك نَعُشهُ على الم إَبلُِ وَكمْ لَبلِلُ وَكُمْ أيكُمْ حْسَنُ عَعمل ل وَلإِن قُلتَ إكمَّ بعثُونَ مِنْ بَع المَوْوتِلَ يَقولًا الذيينَكذَروا لا يقولن ان الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده ليقولن ما يحبس الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وَل إِن ذَقُنَ الإسَانَ مِ رحْمَةَ ثُ نَ زَعنَّهاَا مِنهُ إنِهُ لا يَأُوسُ كَفُور وَل إَِّ ذَقنَاهُعَن أَبعدَبَ الرَّ أَمَسَّتْهُ لاَقولول النَّذهَ السئةُ عنّ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 به ويتلوه شاهد من ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمه اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فان نار موعده فلا تكفي مريته منه انه الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا يؤمنون وَمَنْ أأَغْلَمُ مِمَّ نِسْتَرَعَن اللهَّهِ كَذِبَ ألائئِكَ يُعْرَضونَ عَ رَبِّهِمْ وَيَقولُ الْ الأشْحَادُهَا أُل إَِّذينَ كَذَبُ عَنا رَبِّهِم أَل لَنَّةُ اللهَّهِ عَ اللَّالِمين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 ومعذاب يوم اليم فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا باد الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نرى كاذبين قال يا قوم ارأيتم إن كنت على بينه من ربي واتاني واتاني رحمه من عنده فعم يت عليكم ان نرزمكموها وانتم لها كارهون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 وَإِنَّ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنْ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِيِّنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَالَهُ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِي عَذَابًا يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ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 سافرين قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وَقِيلَ يَا أَرْضُ بْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيظَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الْظَالِمِينَ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 قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين والا من الخاسرين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 إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ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 رَ وَيَزِيدُكُم قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قَالُوا يَا يَعْقُوبُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَمَّ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِنْ تَقُولُ إِلَّا تَرَاكِ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ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 والذين آمنوا معه برحمة منا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 in qawmi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 لا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٍ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 إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءته البشرى يجادلنا في قوم نوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَ تَرَسُلُنَا لُوطًا سِئَ آبَاهُمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هذا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتُهُنَّ أَوْ طَهُرُوا لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رشيد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 من الليل وَلَا يلتفت منكم أحد إلا مراتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها رَأَتْ مِنْ سِجِّيلٍ مَنْظُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غيره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 فَمَا أغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيعٍ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 ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين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 وَلو ش رَبّكَ لَ جَعَ الن سأَُّةَ واحد وَل يزالونَ مُختْفينَ إِنا مَ الرَّاحِمَ رَبّكَ وَلِذلِكَ خَلَقَهُ وَتمَمَّتْ كلمَةُ رَبِّكَ ل أمْلَ أن جَهَّمَ منِنَ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظته وذكرى للمؤمنين